أحشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار توقفنا فين نعم باب الاستطابة مم. مم. باب الاستطابة يا سيدي نعم نعم حد عندي كلام رابع وقفنا فين نعم استامع احنا اتكلمنا اثنات في العبط يعني وقفنا عند قص الشارب طب نقرأ الاحاديث <تصفيق> عديث فصال الفطرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأفقار ونطف الإبط وقص الشارب وعن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأفقار ونطف الإبط وعن أنس ابن مالك قال قال أنس وقتة لنا أو وقتة لنا قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وقت لنا والأخرى أيضا في مسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظهار ونف الإبط وحلق العانى أن تترك أكثر من أربعين ليلة عن نافع عن ابن عمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى أيضاً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وعفاء اللحية وعن ابن عمر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحاء وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحاء خالف المجوس وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأبفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة توقفنا عند قص الشارب يقول لما من رحمه الله وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يخفه من أصله وأما روايات أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين والله أعلم الكلام سات في آخر الباب على مسألة قص أو حف الشارب فلعلماء فيها أقوال الأول الذي يتبناه الإمام النووي نوى حف حتى تظهر الشفة الثاني وماذه بالحنابلة أنه يجز جزا حتى يظهر بياض الجلد أو حمار الجلد يكلم محمد يقول تلك السنة من أراد المزيد يرجع لزاد المعاد لابن القيم له كلام قوي في هذا الباب ورجح مذهب بالحنابلة أنه يجوز أن تجز أو يجز الشارب حتى يبدو بياض الشفة أو حمارة أما يعفاء اللحية فمعنى توفيرها وهو بمعنى أوف اللحة في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض إحداها خضابها باستواد لا لغرض الجهد الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة الثالثة تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإهيام أنه من المشايخ الرابع ندفها أو حلقها أول طلوعها إثارا للمرودة وحسن الصورة الخامسة ندف الشيب. السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه, ليستحسنه النساء وغيرهن السابعة الزيادة فيها والنفس منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس وندف جانبي العنفقة وغير ذلك الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس التاسعة تركها شائفة ملبلة إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسه العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجاباً وخيالاً وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاوناً على الشباب الحادية عشر عقدها وظفرها الثانية عشر حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها والله أعلم. وأما الاستنشاق فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه. وأما غسل البراجم فسنه مستقلة ليست مختصة بالوجوب بالوضوء. والبراجم جمع جمعها برجمة برامج اللي هي عقد الأصابع مفاصلها مفاصل الأصابع. يعني قال العلماء ويلحقوا بالبراجم ما يجتمع. من الوسخ في معاطف الأذن وهو السماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته باستمع وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما والله يقول وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فصره وكيع في الكتاب أنه الاستنجاء قال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء ذكر ابن الأثير أنه انتفاص بدل انتقاص بالفاء ورده طبعا أنا مش هذكر تفاصيل أخبي سألن حلقة الشرب بالموس أنا لا أذكر تفصيل أنا ملتزم بكتاب الكلام النووي فقط لاوز رجع قلت رجع لزيد المعاد رد الإمام النووي رواية انتفاص بدل انتقاص يقول وأما قوله ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضه فهذا شك منه فيها قال القاضي ياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى والله أعلم حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتفي الإبط وحلق العنق أن تترك أكثر من أربعين ليلة قد ذكرناه من قبل وقد تدان بيانه أن معناه أن لا تترك تركا يتجاوز الأربعين وقوله وقت لنا يعني هو من الأحريث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا قوله صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب وأعفو اللحى. وفي الرواية الأخرى وأوفو اللحى هو بقطع الهمزة يعني همزة قطع أحفو وأعفو وأوفو وقال ابن دريد يقال أيضا حفى الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا تكون همزة أحفو همزة وصل بهموزان فقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب وعفاء اللحى. وأما أوفو فهو بمعنى أعف أو تركوها وافية كاملة لا تقصوها قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحة بكسر اللام وبضمها لغتان والكسر أفصح وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأرخو فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند ابن ماهان ارجو بالجيم قيله بمعنى الأول وأصله ارجو أي بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها وجاء في رواية لمن بخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات اعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقضيها الفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من العلماء قال القاضي أياد رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة فحسن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 بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وحفو وانهكو وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك وكان يرى حلقه مثله حلق الشارب يعني بالموس يعني هذا رد على سؤال السائل حلقه بالموس ويأمر بأدب فاعله وكان يكرى أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. والله معرفة. ندخل على باب الاستطابة.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 إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو أن يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار وعن أب الزبير أنه سمع جابر أن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر وعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شركوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبلاء القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ولا ولا بيت ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته نعم عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة آخر حديث. يقول الإمام النووي رحمه الله باب الاستطابة وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول وعن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين وعن التخلي في الطريق والظل وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء بالراجع والعظم وعلى جواز الاستنجاء بالماء.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 أو غربوا. وفي حديث أبو هريرة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وفي حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله وفي حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا ببيت المقدس لحاجته وفي رواية مستقبل الشام مستدبرا القبلة وفيه غير ذلك من الأحاديث هو يذكر أن الخراء بكسر خاء المعجمة تخفيف الراء بالمد وهي اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحث في التاء يعني الخراء بالمد مع فتح الخاء وكسرها وقوله أجل يعني سلمان قال معناه نعم وهي بتخفيف ألا يقول النووي ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراء التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابها، فنهان فيها عن كذا وكذا والله أعلم. وقوله هنا هنا أن نستقبل القبلة لغائط أو بور هي هنا قال لغائط في رواية أيضا في مسلم بغائط وكليهما بمعنى وكلهما بمعنى وأصل الغائط المطمئن من الأرض في المسار عبارة عن الخارج المعروف ندور الآدمي. وأما الناهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب مذهب الأول مذهب مالك والشفعي رحمهم الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي ويسحاق ابن راهويه وأحمد بن حمل في إحدى الروايتين رحمهما الله جميعا قول الثاني المذاب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعية وسفين الثوري وأبي ثور أحمد في روايه مذاب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا ومذاب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري. أما المذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى احتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا حديث سلمان المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا ولأنه إنما منع لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء أنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبراء القبلة بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغه أو بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أي إلى القبلة رواه أحمد بن حمل في مسنده وابن ماجه وإسنده حسن واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أيضا بحديث عائشة التي, التي ذكرنا وفي حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض عام يستقبلها رواه أبو داود الترمذي وغيرهما وإسناده حسن وبحديث مروان الأصغر قال رأيته ابن عمراء رضي الله عنهما أناخر أحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسطرك فلا بأس راه أبو داود وغيره فهذه حديث صحيحة مصرحة أو مصرحة بالجواز في البنيان وحديث أبي, أبي أيوب وسلمان أبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ولا خلاف بين أهل العلم أو بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فأجباء المصير إليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، وأما من أباح الاستدبار، فإحتج على رد مذهبي بالأحاديث، فيحتج على رد مذهبي بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن استقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب. والله ما طبعا طبعاً أنا عارف أن تدرس الحاجة دي كويس في مدرسةي، وعرفت من الراجح ما بجح فيها، وعرفت من الشبهات اللي ذكر أهل العلم. نعم. أخذتوش أي حاجة أتخذوها إن شاء الله مش كل اللي كلنا قريتوا اللقاء أنتوا درسينه وعارفينه خلاص أنا بقرأ وخلاص. لما يكون فيه اهتمام بالمادة العلمية أخواننا يبقى أعمل زي ما بعمل نعم نعم ما زعلش إزاي إخواننا إزاي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مادة الحديث لو أنتم المادة حاسين أنها تحصل حصل حاسين أنها زيادة على المواد اللي عندكم اكتبوا طلب للإدارة نقر نحن الموقعون أدنى أن مادة الحريث مادة زائرة نريد حذفها من المنهج وأنا والله ما هزعل يا إما يتغير المدرس يجيب مدرس يروق لكم يا إما غاروا المادة ويقولواها خلص بس إحنا لما تكلمنا بالتفصيل أنا مش عارف أقول لي يا أخوان أنا المرة اللي فات مش عارف أتكلم يعني لا مش أخذ بحث خلاص كلمرة اللي فات ماشي أخذه بس مش أراب مزعلش يعني لا مزعلش, مزعلش ازاي يا اخوانا الحد... انتم بتتحيلوا علي عشان احط كل مرة سؤال او سؤالين صح لما جيت احط سؤال ولا واحد يجاوب عليه معناها ايه يا اخوانا معناها ايه يعني يعني انا دلوقتي صعبان على النفس ان انا بقرأ كده لان دي من اقوى الم... المسائل وحدث فيها الخلاف بين الفقاء وانا استخسرت احضرها لكم شفت بقى ليه توصلوا للمرحلة دي قلتولكم يا اخوانا المادة لم طرق لكم اكتبوا طلب للإدارة من الآن حتى لنبذل جهد عالفض اكتبوا طلب من الآن يا إما بتغيير المدرس يا إما بتغيير المادة خلص أو إلغاءها عشان ما إيش في حمل عليكم ولا ثقل عليكم لا مفيش طلب بالعفو لا لا ما ليش أخذكوا برفق طب أنا هسألك سؤال واحد من إنت أنا بأخدش برفق بالله عليك إنت بالذات قول اعترف قول قدام الناس زي ما قلت ان انت خدنا برفق قول انت عدت انت تعرفني بقى لك كم سنة اسمع بس من كم سنة من امتى بشد ده احنا في معهد علمي يا اخوانا معهد علمي عاوزين نطلع ايه من المعهد العلمي علماء او على اقل دعاء بلاش هنقول متعلم على سبيل النجاة احنا ليه المعهد العلمي معمول عشان نخرج دعاء يحملون هم الاسلام وانتوا حسين ان الاسلام فيه علماء كتير ولا كتير لا والله يا اخوان احنا كل واحد فينا محتاج داعية معه يمشي معه كالظل يذكره اذا نسي الأم محتاجة اخوانا الامة متعطشة لعلماء ولطلبة علم الشبهات ليل نهار, ليل نهار والله يا اخوانا المفتي ما منزل الكتاب نقد 17 مسألة نقد فيها السلفيين وكلها كلام كلام كله افتراء وكذب فاحنا عاوزين اللي يرد هنرد ازاي بقى لو ما تسلحناش بسلاح العلم الشرعي إزاي يعني فلما نقصر في مادة زي ديت ان نكون تنته بقى يعني لما نقصر فيها نهتم بايه والأصل المواد العلمية كلها ده مواد شرعية يا اخواننا هي كلنا بنقول إيه ما ايه كل بيقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ليه التقصير بقى ليه التقصير هتقول لي المواد كتير والامتحانات Council... سلف الامه كانوا غير كده وأنا حكيت لكوا قبل كده ابن ابي حاتم اما كان السمكه النيئه بعت ثلاث ايام وأبوه لما رحل في رحلة في البحر واستفينا ودتهم لجزيرة وأطع الطعام والشراب وكان كل من واحد يمشي فهم يقع يغم عليه من الجوع والعطش الإمام أحمد إخواننا لما رحل في طلب العلم كان ثوبه سرق سرق منه ما كانش يجد الثوب اللي يأخو قبيل الصلاة فبحثوا عنه فوجوهه فوجوهه مفقودا رجعوا البيت لقوه بخياط صوب عشان يقدر يخرج للناس ويصلي العلماء يخلنا عنه الكتير جدا جدا احنا دلوقتي المسائل بتجنا على طبق من ذهب. بتجنا لغاية عندنا بتجنا لغاية هنا ليه نقصر فيها يعني انا واحد من الناس كنت بدرس مسألة سجود السهو على شيخنا المبارك شيخ حمد حطيبة ولما جاي في المسألة دي قاعد يقول زي ما انا قلت بالضبط دلوقتي انا قلتوا على فكرة بالضبط قاعد يقول كده وفي الاخر قلمة لكم اللي انا قلته فثلاثة أربعة من المتحسدقة قالوا لا هنرجع للكتب قالوا طيب يا حبيبي انت اهو اهو ارجع للكتب وده انا ساعة محضرة في الادب مع الشيخ قال ان الاصل ان شيخك بيوفر لك العمر يوفر لك عمرك هو انت ظنك ان انا لما بيجي احضر المادة لك بقرأ مسلم بس عشان اجاي اصبلك اللي انت متعرفوش وانا قلته قبل كده ان انا مطالب بكلام نوى فقط ولكن انا اشعر ان دي خيانة علمية أصر بكده أنا جوايا إن دي خيانة علمية قلت كلام مسلم فقط لما النوا فقط لابد إن يكون في منع علمية وأقول إن في فئة قوال تانية وأقول الراجح والمرجوح وإن كنت أنت مطالب بترجحات النواي دي ما تخصنيش أنا أنا أخصني مادة علمية للرزق التقصير يا إخوان ليه يعني لما نقصر في كده إحنا نقصر في حاجات أكثر من كده الدين ده إخواننا أمانة في أعناق الجميع إحنا بنجد الخلل بالوقت يا حد أضر الرب واللي بيرد قلة واللي ضدك كتير قوي وقعت اظن ان انت مسيطر على البلد لا يا اخوان انت جزء جزء من اجزاء نسأل الله ذلك نسأل الله ذلك فانت جزء من اجزاء وكلنا يا اخواننا طاقات وكلنا فينا طاقات مدفونة لو ما طلعتش الطاقات المدفونة في الازمة اللي احنا فيها دي تطلع امتى تطلع امتى وليه نترك هذا يتكلم وهذا يتكلم وكلام والله يا أخواننا يشل كلام يشل الأركان الكلام اللي بتقال واستهزاء وسخرية بدين الله تبارك وتعالى استهزاء واستهزاء صريح, صريح صريح ليه لأنهم لم يجدوا الحائط الصد المنيع ما وجدهوش هو موجود بفضل الله تبارك وتعالى ولكنهم عاوزين يغيبوا العلماء أو الدعاء السلفيين عن الساحل ليه حتى لا ينكشفوا ولا ينكشف عورهم ومعملين يخزلوا وخزلوا وخزلوا وعملين يتكلموا مثل هذا الكلام حتى يصد الناس عنك ليه بقى أنت ما تكونش على قدر المسؤولية تقول لا أنا موجود أنا مسلم أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا أقف أقف وتصدى لهذه الحملات الشرسة إنما لو أنا نايم وفرحتي هجأ أحضر الدرس ومشي يبقى ما فيهاش لازمة يا أخوان ما فيهاش لازمة فيش منها إيه فائدة يبقى أنا بحضر ليه بحضر ليه إذن لابد أن أنت تصحح نيتك من دلوقت نحن لسه نعتبر في البداية تصحح نيتك من دلوقت دلوقت لازم يكون فيه تصحنية لماذا أتيت إلى هنا كان العلماء قديما يقول تعال تعالى أنت جيت هنا ليه ليه طب أنتوا جيتوا هنا ليه ليه لا ليه ثم أتعلم العلم ها وأعمل به ثم أدعو الناس إليه هي دي مهمتي أما لو أتيت الغير ذلك فراجع نفسك راجع نفسك أنتوا عارفين طبعا الأدلة الكثيرة قوي التي تبين الشخص الذي تعلم العلم الغير الله عارفينها؟ معروف؟ راجعوا نفسكم تاني أخواني عليكم بمختصر النهاج القصدين هاتوا ربع المهلكات اللي فيه وقروها كويس قروها ودرسوها وتعلموها لازم تتعلم هذه الأمور مع العلم الشرعي حتى تهذب نفسك لأن العلم الذي لا يهذب صاحبه فهو وبال عليه لأن احنا عارفين أن العلم إما محمود إما مذموم هو العلم في حد ذاته مذموم؟ لا العلم ليس مذموما بذاته ولكن العلم مذموم بيه؟ بغيره إن صاحبه تعلم ممكن واحد يكون مثلا دكتور دكتور جميعا دكتور مثلا في الفقه المقارن ويعرف أحاديث كتير جدا مثلا أحاديث الإزلال وأحاديث إطلاق اللحى اللي احنا اللي احنا طبعا ما استفدناش منها بحاجة غير القراءة فقط دلوقتي هو يعرفها وقراها هو اراها وخلاص ولكن لما يدرسها دراسة جيدة فتجي كلمه اللي حيقولك سنة طب ما السنة السنة هل نزلت على نمسلم من باب الترك ولا من باب الفعل يقولك من باب الفعل لماذا لا تفعلها يقولك أصلا سنة مستحب وأنا غير مؤاخذ على ترك السنة المستحب انت تنقش الزبق لو قالك كتب تقول له ها تعرف ما خلاص غالباً كنا سنة مستحب تقوله لا مش مستحبة لسنة وجبة لك إزاي وهي ذكرت مع حديث ها الفطر والفطرة أحاديثها كلها مستحب أو الكلام فيها مستحب لك الختان مستحب صح أنتم السلفين بس اللي يقولون واجب لك قص الشارب مستحب ها يبقى اللحية لما ذكر ذكرت ذكرت مع مستحبات ولا مع وجبات مستحبات يبقى مستحب هترد عليه الزي هتقوله إيه؟ دعك بقى لو إحنا استفدنا من بعض يا أخي الفاضل وتركتوني أتكلم كما كنت أتكلم كنا هنقولي الكلام إنتا بتقوله صح؟ صح؟ لا أنا بحسن بتقول لا لا أنا لنكرش عم هم الأصل أنتم الأصل أنا راجل ضيف عليكم فإحنا يا أخواننا والله يا أخواننا لو عرفتم حقيقة الأزمة مش هنال. والله الأزمة يا أخواننا أزمة في منتهى الشدة والقوة ونحن في مفترق طرق والحرب على أشدة أوعى تظن أن هم بيناموا لا ده بيناموا وسكت وقمت خطك ما بالتشويه لو نظرت إلى قصص القرآن وكيف ذكر الله عز وجل الجبابرة والطواغيت هل ذكر لنتسلى ويكون عبرة لا مش كده بس, ما كده بس. ليه هذا المنهج الطاغوطي كيف يصحق الإيمان وأهل الإيمان سحقا إذا شعر أن الإيمان سيقف في طريقه يصحقه قصة الغلام والساحر والراهب الملك عمل إيه؟ صحقه وصحق صحق, صحق الراهب وصحق الجليس وياالغلام سبحان الله غلام أنا أنا القصة كلها بنقولها نتكلم فيها بس اللي اللي بيخلينا أقف عندها قوي هؤلاء الذين آمنوا فيه لحظات لحظات لما خدت الأخاديد كانوا يأخذونهم ويلقونهم فين ألا واحد مؤمن بقوله لحظات ويفدي نفسه ولا يفدي عقيدته ده بيفدي عقيدته بنفسه يعني يلقي بنفسه في النار حتى لا يرجع عن هذه العقيدة عقيدة عمرها أمرها أديه في أمر الزمن لحظات صحرة فرعون إيمانهم كان أديه لحظات ومن ذلك قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون يعمل لين عاوز تعمله فقد ما أنت قاض يعمل لين عاوزه فأنا بتعجب إخواننا من الإيمان اللحظ ده اللي يكون بهذه القوة قوة. والغلام من ذكائه يقول له لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك كمان هأمرك بأمره لا والله عز وجل أراد أن يهلك هذا الطاغية على يد هذا الغلام أراد أن يهلكه كما فعل الله عز وجل بفرعون رب له موسى في حجرة فأهلكه به شوف سبحان الله يصنع على عينه ويكون سببا في هلاكه وإذا أراد الله أمرا إنما يقول له كن فيكون فهذا الكون يتغير بكلمة من حرفين كن الكاف والنون يتغير هذا الكون كله في لحظات هذا الملك أهلك نفسه بيده كما قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فظن أنها قصة غلام المسألة تنتهي والحدث ينتهي فهو صحق هؤلاء اللي هو الراهب والجليس وجعل الغلام يعني ما خرك سهم وتهخي السطر ولكن الغلام كان أزكى منه ولذلك لما اختاروا في البداية اختاروا غلاما ذكيا فاطنا ما اختارواش أي غلام لا اختاروا واحد ذكي بيفهم حتى يتعلم السح سريعا وحتى يستفيدوا منه وحتى يستفيد منه الملك فأراد الله عز وجل شيئا فهي أسدابه وقتل الغلام الناس كلها قالت أمنا برب الغلام لا ارجع بقى قصة الهدهد الهدهد ده ايه طائر طائر غار على التوحيد صح رد فعله كان ايه سكت ومشى وسبهم يسجدون للشمس من دون الله لا رجع مسرعا لسليمان عليه السلام احط بما لم تحط به انت في حاجة انت ما تعرفهاش في ملكك وتكلم عن هذه المرأة التي كانت تعبر الشمس الشمسية وقومها سليمان عليه السلام مش لم يصدق بكلامه لا أرد هو بيعمل خدعة عشان يهرب من القتل أو التعذيب واللي عاوزيه بالضبط فأرسل إليهم فعلم هذا الخبر أرسل إليها إيه؟ رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي واتوني الهدهد أفضل منك يا صاحب اللسان هو لا يتكلم ولا ينطق ولا يعرف لغتك وأنت لا تعرف لغته ومع ذلك غار على التوحيد هؤلاء الذين يتكلمون ويسبون الذات الإلهي ويزعمون كبرت كلمة تخرج من أفواههم يزعمون أن الله تبارك وتعالى سكت ولم يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ويقولون أن شرع الله تبارك وتعالى لا يصلح لهذا الزمان وأن هذا نازل على أقوام كانوا غلاظ القلوب وكانوا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء فنزل هذا الشرع لتهذيبهم أما الآن فلا فلا رسولكم صلى الله عليه وسلم يهان كون هذه الشريعة تنحى تنحى ولم يعمل بها في زماننا هذه أهانة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلماءهم علماء الغرب الكافر اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه القائد الأول في هذا العالم ليسوس البشرية ارجعوا لكلامه خش عم نتي كتاب واكتب كلامه لعلماء الغرب في نبينا صلى الله عليه وسلم فكر كتاب العظماء مئة وعظم محمد صلى الله عليه وسلم ليه حط النبي وسلم في المقدمة لأنه لم يرى رجلا فعل فعل, فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته الله عز وجل أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله رحمة للعالمين أرسله هاديا ومبشرا ونذيراً صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أصوة وقدوة إذا نمنا نحن يا إخواني إذا نمنا نحن ونحن نزعم أننا على الحق المبين فمن يستيقظ لينهض بهذه الأمة ليأخذ بيدها هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى من الذي ينادي في الناس بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى من الذي يتكلم بمحاسن هذه الشريعة وسط الناس من فلماذا التقاعص وليه ليه ان احنا ظنين المواد كتير علينا ونمتحن كتير سبحان الله أهل العلم يا أخوانا قديما ما كانوش بينامه من أراد الراحة ترك الراحة ولن تستطيع أن تبلغا مبلغا عظيما في العلم إلا إذا هضرت النوم ولذات الدنيا والعلم لا يعطيك لا يعطيك بعضه حتى تعطيها كله راه خلنا قرأوا في فضل العلم فضل العلم والعلماء احنا في مفترق طرق كما قلت البلد على شفا جرف انهار اللي من انهض نحن بها ستنهار وحكمنا تاني على مانيين والليبراليين ونصارى تدخلوا وتكلموا كلامه انتوا عارفين ان نصارى بيعملوا ايه سب وشتم الاسلام للنهار وعاوزين احنا نعتذر برضه لما قرحوا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئوا باللحيه والنقاب مفيش اعتذار واحنا لما بس كده بعض الشباب عمل حركة صغيرة لك لازم نعتذر ليه المسلمين دايما يتقطئون رؤوسهم ليه عشان ايه اضطهاد في كل مكان وزمان دول العالم كلها تضطهد المسلمين انت عارف المغرب المغرب بيمسكوا الاخوة يعذبوهم حتى الموت عشان اللحية مجرد اللحية فقط والله بيعذبوهم حتى الموت هذا العلوي الاثم بشار الاثم شوفوا بيعمل ايه في اخواننا السلفيين هناك شوفوا بيعملوا فوق ايه في بقاع الارض اخواننا احنا اعوزين اخواننا النفوق نفوق احنا مش جايين نقضي واجب وننصرف ده ليك انت لمصدحتك والنفع أمتك بعد ذلك الأمة محتاجك الأمة محتاجك لا تتقاعز الأمة تحتاج لكل الطاقات وكل الجهود ودعونا من النعرات الكاذبة دعونا لازل فوق شوي يا إخواننا نفوق نفوق عشان الشبهات دي نقدر نرد عليها هل فكر واحد فيك يكتب مقال ووزعه على الناس لمحاسن الشريعة أو يتكلم كلمة في وسط الناس عن محاسن الشريعة ولا مقاصد الشريعة ولا الشريعة دي أصلا نزلت ليه أنا رحت مكان الأسبوع الماضي استحقرت نفسي ورب السماوات والأرض شباب شباب عرفوا كيف يدعون إلى الله تبارك وتعالى يقول له سائل رسالة ما هو الإسلام في ورقته وتتعمل بإيطباعك ويسى جدا وتتغلف تغليف ممتاز وتترجم بكل لغات العالم ويبعتوها لكل العالم فكر فكر في قضايا زي كده يدعو إلى الله تبارك وتعالى هو عاوز يخرج الناس من الظلمات إلى النور كما قال الربعي جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ما هو دورك؟ ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ عملت إيه؟ خلنا المفروض التقديد معلشا آسف لا تهمل لابد أن أنت تستهلك هذه الطاقة على الأقل في التفكير كيف تنصر دين الله تبارك وتعالى أما أنت تقاوس وتقول غير أين بالموضوع، وما شاء الله الشيخ فلان رد وقال، وما شاء الله الشيخ فلان ظهر وقال، طب وإنت دورك إيه؟ هو الشيخ بس المسؤول ولا أنت مسؤول أنت كمان؟ ولا أنت مش مسؤول؟ ها؟ تنسل تنسل من المسؤولية لا والله الدين أمانة في عنقك. الرعيل الأول عالم هذه الحقيقة انطلق ليفتحوا قلوب العباد قبل أصوات وحصون البلاد. بدأوا يفتحوا قلوب العباد ليه؟ لأنهم علموا أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جميعا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن كنت تؤمن بما آمنوا به فهذا طريقهم فاسلكهم طريقهم هو الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى والجهاد أيضا سواء بالكلمة أو بالسيف والله عز وجل قسم الناس إلى فريقين وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحضرون فقسم الله عز وجل الناس إلى فريقين فريق للجهاد بالسنان والسيف وفريق للجهاد بالكلمة ولا جعل لانه ده الوقت لو احنا قلنا ان الكل يجاهد بالكلمة وتعلم العلم الشرعي هيقفل باب الجهات بالسيف والسنان صح والعكس بالعكس لو كل الناس خرجت للجهات بالسيف والسنان كله هتقعس عن طلب العلم الشرعي انتم حال بلادنا طروق لكم اخواننا ما تنظروش لحجم اللي بدخل المساجد ما تنظروش لحجمهم وعددهم ملايين برا المساجد ملايين ناس كتير أخ مقبين بيقول يا شيخ ما تتكلموا عن الألمانيين الراجل جاي يشتري منه سواك اشتري سواك ومصلي في المسجد فحوار حصل بينه وبينه وقال له أنا علماني بص ما تكلميش في الدين برا المسجد أنا جاي اشتري منك سواك ما تكلميش عن الدين الدين في المسجد برا المسجد لا ياك أنت تكلم أنه عاوزيني أخريه حرية مطلقة حرية سياسية اقتصادية اخلاطية حرية في كل حاجة انتوا عارفين معنى حرية في كل حاجة عاوزين يحطوا بند في الدستور المصري الحرية المطلقة للفرد ما لم تتعد على الجماعة يعني انت حر ما لم تضر يعني انت تشرب خمر زي ما انت عاوز ولكن لو ركبت سيارتك وانت بتشرب الخمر وقتلت نفسا لا هنا نبدأ ان حزبك انما اشترد خمر زي ما انت عاوز يعني يموت الامر معروف انها ممكن تموت النصيحة لله تبارك وتعالى تموت تموت النصيح هم عاوزين يقودوا الإسلام شيئا فشيئا إلا منكن نحن حرص الحدود كما يقال فمن محتاجين يا أخوانا ننهض. ننهض رمضان داخل كتير جدا بيقبلوا على الله تبارك وتعالى فيه كلنا نكتهد كلنا نكون صفا واحدا من أجل أن احنا نقرب وجهة نظرنا إلى هؤلاء الناس ونبين أن شرع الله تبارك وتعالى كله خير كله خير ونبين أن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح العباد من أنفسهم وأن هذه الشريعة شريعة ربانية ربانية يعني من عند الله تبارك وتعالى لم تكن من صنع البشر كقانون الروماني أو الفرنسا أو نحوه فلابد نبين هذه الأمور للناس قلنا لازم لازم نتسلح بسلاح العلم النافع والعلم وحده لا يكفي لابد من تطبيق العلم على النفس لو العمل لأن علم بلا عمل كشجر بلا ثمر وارجع بقى الكلام ابن القيم وكلام تيمية لما ابن القيم يقول جلس علماء السوء على باب الجنة يدعون إليها بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم فإذا قالت أقوالهم هل أمه قالت أفعالهم لا تسمعوا فهم فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطع طرق رجال الأظهر دول إلا من رحم الله اللي بيتكلم ليه قال الله وقال الرسول وتيجي تسأله فقال الله وقال الرسول تبص لايه يحرف الكلم عن موضعه ويذهب بك مذاهب ليه في النهاية عشان عارف ان السلفيين ولا السنين دول بيتبنوا مذهب معين هو عاوز يخالفه وخلاص حتى لو على حساب الدين ليه لانه تربى وترعرع على ذلك تربى ان هو ينزل الفتاوى على حسب مختبى البلد البلد عاوزة كده خلاص يبقى البلد تمشي كده الفتوى تمشي على حسب البلد تتفصل على أده ابن ثيمية يقول من أو من كلامه على العلماء والعباد من فسد من العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادين ففيه شبه من النصارى فاليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عبدوا الله على جهل. فلا بد من أن نتبع العلم العمل ثم ندعو إلى الله تبارك وتعالى بقى بالحكمة والموعظة الحسنة قلنا يا الحكمة مطلوبة بالشعارات أو بأن أنا اتعصب أمل اللي بيناقشني أو أن أنا عاوز أغلبه وخلاص لا لابد أن يكون في حكمة في لين ورفق بالمخالف ليه حتى أبين له محاسن هذه الشريعة الغراء ثم أصبر على الأذى أصبر على الأذى والصبر مر كسمه صبر مر كاسمه تماما اخوانا محتاجين يقظة نستيقظ عايزين نفوق لنفسنا شوية لان احنا كما قلت في مفترق طرق بجرة قلم مصر تنزل للهوية بجرة قلم فعلا لو كده قالوا تغيير الدستور الاول قضية الامر خلاص لانهم هيحطوا قوانين في الدستور انه لا يغير ولا يبدل لمن حق رئيس الدولة ولا من حق مجلس الشعب والشور وده اللي هم عاوزين يعملوه حاليا يحطوا قوانين للدستور لا تتغير ولا تتبدل مهما كان الأمر معنى ذلك اللي يحكمنا مين تاني العلمانين والليبرالين وطبعا النصارى إخواتهم يخشوا كلهم مع بعض طب وإحنا ينحيك تماما ينحي أي رجل يتكلم بس يقول أنا مسلم مش لك سلفي أو غيره لا مسلم مش عاوزين كلمة مسلم مش عاوزينها خالص ليه؟ لأنه عارف إن هو لا أنا مسلم أيضا يحطه وقوله لا أنت مسلم متكلم بالشريع وتفرق بين المسلمين والنصار وتفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخي وبين المرء وأبيه هيقوله كده كما قال مش يكون الأول عاوزين نحوك تماما عاوزين نحو يعملوا حكومة علمانيين والإبراليين وياسريين وما فيش واحد إسلامي فيها ليه لمصالحهم الشخصية هؤلاء جلسوا على موائد الغرب الكافر وأكلوا من طعامهم وشربوا من لبانهم وآتوا بهذه الأفكار المسمومة إلى بلدنا وكثير من الشباب يمشوا رأيهم لأن الشباب عاوز الحريات المطلقة الشاب عاوز يعمل اللي هو عاوزه والمرأة كذلك عاوز تعمل اللي هي عاوزها مش عاوزين فيه أن يكون في راضع دين وازع دين عند الناس بينزعوا الدين من قلوب الناس من بعيده من قريب طب دور نحن إيه بقى دينك أمان وستسأل عنه بينداه الله تبارك وتعالى أقصرت أم أديت ستسأل أقصرت أم أديت نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا أيكم إلى سبل آسف كنت خرجت على الموضوع ولكن هي الظروف تأديف كذا فاسمحون نعم <تصفيق> بس أنا برضو لا مش هقبل عزرو <تصفيق> سبحانك اللهم والحمد لله الذي تستفرغت عليه Nam, ramadan